وندخل اليوم إن شاء الله في تقسيم جديد للاسم وهو تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث فلن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله التقسيم الثالث للاسم من حيث كونه مذكرا أو مؤنثا ينقسم لسم إلى مذكر ومؤنث فالمذكر كرجل وكتاب وكرسي والمؤنث نوعان حقيقي وهو ما دل على ذات حر كفاطمة وهند ومجازي وهو ما ليس كذلك كأذن ونار وشمس <تصفيق> إذن الآن نحن حديثنا عن تقسيم الاسم من حيث التذكير والتانيث وهو كما تعلمون جميعا إما أن يكون الاسم دالاً على مذكر وإما أن يكون دالاً على مؤنث وذكر بأن المذكر كرجل وكتاب وكرسي أعطانا أنواع مختلفة من اسماء المذكرة والمؤنث قسم المؤنث إلى نوعين النوع الأول المؤنث الحقيقي المؤنث الحقيقي وعرفه هو ما ذل على ذات خر بكسر الحاء بكسر الحاء وهذا معروف يعني لدى الجميع كفاطمة وهند وزينب وسعاد وما إلى ذلك أما المجازي فهو ليس كذلك وليس كذلك يعني مما ليس معروف به أنه يعني فيه فرج أو ما إلى ذلك مثل أذن ونار وشمس وغرفة ودار وحرب وما إلى ذلك إذا لدينا المؤنث مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. أما المذكر فهو مذكر يعني لا لا توجد عن جمع المذكر سالم وعن جمع مؤنث سالم ولدينا جمع تكسير أقصد بجمع المذكر لدينا جمع المذكر السالم ولدينا جمع التكسير أحياناً لكن هو المقصود به المذكر الذي يقابل المؤنث. اللي مقصود هو المذكر الذي يقابل المؤنث. الان هو دخل في مساله اخرى ما دام لدينا مؤنث حقيقي وهذا له علامه معروفه ولدينا مؤنث مجازي ما ما الذي يستدل به على المؤنث المجازي يعني ما العلامات التي تدل على المؤنث المجازي هذا ما يريد أن يفيدنا فيه الشيخ تفضل قال ويستدل على تأنيثه بضمير المؤنث أو اشارته أو لحوق تاء التانيث في الفعل نحو هذه الشمس رأيتها طلعت أو ظهور التاء في تصريفه كأذين أو حذفها من اسم عدده كثلاث آبار طيب إذن هناك لدينا يعني وسائل لغوية تفيدنا في الاستدلال على المؤنث المجازي قال ممكن يستخدم مع ضمير المؤنث ضمير المؤنث تقول هذه الشمس هذه السياره هذه الاذن إذن هذه وهذه من علامات اسماء الاشاره المستخدمه للمفرد المؤنث فاذا ممكن يكون باسم الإشارة ممكن يكون بالضمير هي الشمس هذا ضمير اللي أنا استخدمت الإشارة في البداية الآن أو إشارته قدمت الإشارة هو الح قدم الضمير ضمير المؤنث هي الشمس مثلا هي أذن هي نار أو هي النار هي الغرفة هي الدار الى آخره هذا أمر معروف إن شاء الله طالع استخدم الضمير المفرد المؤنث هي أو استخدم اسم الإشارة هذه هذه دار هذه حرب هذه غرفة هذه شمس هذه نار الى اخره او لحوق تاء التانيث في الفعل او لحوق تاء التانيث العلامه الثالثه ان في الفعل الذي يسند الى آآ اسم آآ مؤنث تانيثا مجازيا تكون فيه التاء تكون فيه التاء الداله على التانيث التي سماه هو الشيخ هنا بتاء التانيث تقول هذه الشمس رايتها طلعت لاحظوا طلعت يعني طلعت هي فالتاء هذه دلت على أن الفاعل هنا مؤنث والفاعل هنا يعود على الشمس يعود على الشمس أو ظهور التاء في تصغيره أذن أذين ظهرت التاء في المصغر أو خلفها من اسم عدده وهذا معروف يعني إذا لدينا المعدود الآن آبار مفردها بئر عندما قال هنا كثلاث آبار نحن نحكم على المفرد فثلاث أتت بدون التاء حذفنا التاء أو حذفها من اسم عدده فالاسم الذي يدل على عدد المؤنث المجازي تحذف تاءه من ثلاثة إلى تسعة كما تعلمون في قاعدة العدد إذا هذه علامات لفظية تفيدنا أو آلات تفيدنا في معرفة المؤنث المجازي يدخل الآن هذا المؤنث نفسه لدينا مؤنث لفظي ولدينا مؤنث معنوي ولدينا مؤنث لفظي ومعنوي في الوقت ذاته يريد أن يقف عند هذه المعلومة أيضا قال ويلقسن المؤنث إلى لفظي وهو ما وضع لمذكر وفيه علامة من علامات التأنيذ كطلحة وزكرياء والكفر وإلى معنوي وهو ما كان علما لمؤنث وليس فيه علامة كمريم وهند وزينب وإلى لفظي ومعنوي وهو ما كان علما لمؤنة وفيه علامة كفاطمة وسلمة وعشراء ومسمى به مؤنث مسمى به مؤنة إذا لدينا لدينا المؤنة يقسم من حيث اللفظ والمعنى في لدينا مؤنث لفظي إذا فيه علامة من علامات التأنيث ويدل على مذكر قال وهو ما وضع لمذكر مذكر طلخ اسم مذكر اسم رجل لكن فيه تاء التأنيث <تصفيق> فهذا اسم مؤنس تأنيث لفظي زكريا لدينا المد تأنيث لفظي الكفراء تأنيث لفظي منتهي بألف التأنيث المقصورة واسم وعاء الطلع في الأزهار في وعاء الطلع هذا يسمونه الكفراء كلمه كلمة شخص اسمه أسامة مثلا طرفة طرفة من العبد عتبة كل هذه اسماء تدل على مذكر لكنها مؤنثة تأنيثا لفظيا أي يوجد فيها علامة من علامات التأنيث اللفظي يعني اما فيها التاء المربوطة أو التاء أو فيها الالف المقصورة أو الالف الممدودة اللي هي علامات التأنيث التي سيفصل فيها الشيخ بعد قليل لدينا مؤنث معنوي من حيث المعنى <تصفيق> حيف المعنى وهو المؤنث الحقيقي مريم ما فيها لا توجد فيها تاء بنت في كلمه تدل على مؤنث حقيقي زينب تدل على المؤنث الحقيقي لكن اذا هي مؤنث تانيسا معنويا لان من المعنى تدل على مؤنث قلت سعاد زينب كثير كثيره تلك اسماء النساء التي لا يوجد فيها تا وهي يعني تدل على مؤنث فهذا مؤنث تانيثا معنويا مقابل لفظي لفظي مذكر في علامه التانيث اللفظيه اللي هي التا أو الالف المقصوره والممدوده يقابله المؤنث المعنوي الذي لا توجد فيه الكلمة علامه من علامات التانيث اللفظيه إنما يدل بدلالات الوضع على مؤنث حقيقي ثم قد, يك قد يكون المؤنث هو, هو لفظي ومعنوي في الوقت نفسه هو لفظي ومعنوي في الوقت نفسه، علم على امرأة فاطمة مثلا فاطمة تدل على مؤنث حقيقي، على إذا هي معنويا مؤنث، ولفظياً فيها علامات معلمات تانية، خديجة، عائشة، هذا سجل ذلك، سلما، ألفتانيث المقصورة، عشرة، ألفتانيث الممدودة، نفسا، كبرى إلى آخره، الـ إذن الـ المؤنث. من حيث اللفظ والمعنى لدينا مؤنث لفظي وهو ما دل على مذكر فيه على مؤنث معلمات التأنيس إما التا وإما في المقصورة أو في المندودة وإما أن يكون مؤنثا حقيقياً يدل على يعني أن يكون مؤنثا معنوياً يدل على مؤنث حقيقي ولا توجد فيه أي علامة من علامات التأنيس الثلاثة أو الثلاثة ونصح أو, أو, أو يكون الاسم يعني مؤنث لفظيا ومعنويا في الوقت نفسه وهو الاسم الذي يدل على مؤنث في المعنى وفي اللفظ على علام من علامات التأنيف فيه التاء أو الألف المقصورة أو الألف الممدودة وهذا واضح لا شك فيه طيب الآن هو لم يتحدث عن المذكر وعلامات المذكر لماذا لماذا الآن يهتم بالمؤنث ويعطينا علامات المؤنث وفصل في أنواع المؤنث لم يتحدث عن المذكر لماذا يعلل تفضل ولكون المذكر تفضل قال ولكون المذكر هو الأصل لم يحتج فيه إلى علامة بخلاف المؤنث فله علامتان إذا دخل الآن في علامات المؤنث إذا هو الان قال لا حاجة لنتحدث عن علامات المذكر لأنه ذكر والأصل إذا المذكر هو الأصل والمؤنث فرع مثل عن النكر أصل والمعرفه فرع المذكر أصل والمؤنث فرع دام فرع يجب ان يكون له علامة حتى يميز عن المذكر حتى يميز عن الأصل وإلا لما كان هناك تمييز بين الفرع والأصل التفق يعني العلة المنطقية هذا هو الأصل اتى الفرع الفرع يجب أن تكون فيه علامة أو ميزة معينة تميزه عن وتفصله عن الأصل لذلك الحديث هنا عن علامات المؤنث علامات المؤنث هو قال هنا له علامتان له علامتان هو الحقيقة يعني البصريون يقولون أنه للتأديث علامتان التاء والألف التاء والألف ثم يقولون الالف إما مقصورة أو ممدودة إما مقصورة وإما ممدودة الكوفيون وطبعا يعني معهم الزجاج وابن مالك يقولون بأن العلامات ثلاث بأن علامات التأنيث هي ثلاث علامات التاء والالف المقصورة والهمزة يقصدون الالف الممدودة يقصدون الالف إذا هو الخلاف في أصالة هذه العلامات المقصورة والممدودة علامة واحدة تعد عند البصريين وعند الكوفين ومن تبعهم تعد علامتان وليس بعلامه واحده فالشيخ هنا اخذ براي اهل البصره فقال له علامتان التاء والالف ثم قسم الالف الالف المقصوره ثم الالف الممدوده طبعا الاظهر في هاتين العلامتين دائما كما تعلمون والأكثر دلالة على التأنيف هي التاء هي التاء لماذا؟ لانه التاء لا تلتبس بغيرها من الاحرف بخلاف الألف سنلاحظ الالف قد تكون اصلا يعني الهمزة في الأخير بالاسم الممدود قد تكون اصلا لا تكون زائدة قد تكون منقلبة قد تكون منقلبة فإذا تلتبس بغيرها لذلك قالوا بأن الأظهر والأكثر وضوحا في علام من علامتي التانيث هي التاء هي التاء نظرا لانها لا تلتبس بغيرها من الاحرف بخلاف ال الالف فانها تلتبس بالالف الالحق وبالالف المنقلبه والهمزه الاصليه وما الى ذلك ندخل في علامتي التاء تفضل قال الأولى التاء وتكون ساكنة في الفعل نحو قامت هند ومتحركة فيه نحو هي تقوم وفي الاسم نحو صائمة وضيفة نعم اذا أول العلامه قال التاء وقلنا هي الأظهر في يعني بين بين علامتي التأنيس الأظهر في الدلال على التأنيس أعطانا حركة التاء هذه قال التاء ساكنة في الفعل يعني كتبت ذهبت لعبت شربت قرأت الفتاه مثلا التاء ساكنه لأن الفرق بينها لماذا قال ساكنه هنا حتى يخرج التاء التي هي الضمير الفاعل التي هي ضمير كتبت كتبت كتبت فعندما تحركت التاء اصبحت ضميرا اذا الساكن كتبت هي فالتاء هذه التاء اللي تدل على على التانيث تاء ساكنه وهي حرف للتأنيث تفيد التأنيث إذا قال تكون ساكنة في الفعل نحو قامت هند قامت قرأت سافرت وهذا أمر يعني مدرك تماما وتكون متحركة في الفعل متى إذا كان في أول الفعل لحظوا الاليه في نهاية الفعل ساكنة في أول الفعل تكون متحركة تقوم تنام تقرأ تشرب تسافر تتعلم التاء هذه يقوم محمد تقوم خالدة مثلا فالتاء هذه أيضا دلت على التأنيث لكنها أتت في أول الفعل ففي أول الفعل إذا أتت تاء التأنيث تكون متحركة في إذا أتت في نهاية الفعل في الفعل الماضي طبعا تكون ساكنة يعني الفعل المضارع لا تأتي تاء التأنيث في نهايته فتاء التانيث الساكنة تأتي في نهاية الفعل الماضي أما في الفعل المضارع فتأتي التأنيث في أوله وتكون متحركة طيب وفي الاسم قال في الاسم هذا حسب متحركة حسب موقعها من الاعراب حسب موقعها من الأعراض نحو صائمة وضريفة فاطمة طالبة ظريفة رأيت طالبة ظريفة وهكذا المهم أن التاء في الاسم إذا تاء التأنيث في الاسم متحركة وحركتها وفق موقعها من الإعراب أما تاء التأنيث في الفعل الماضي في نهاية الفعل الماضي فهي ساكنة ساكنة لا تتحرك ساكنة ساكنة في الفعل الماضي أيضا هي مفتوحة أو متحركة في بداية الفعل المضارع في بداية الفعل المبنية على حركة معينة تقوم تشرب تأكل إلى آخر طه الآن انتقل إلى وضع التاء في الإسم وضع التاء في الإسم تفضل قال وأصل وضع التاء في الإسم للفرق بين المذكر والمؤنث في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهما فلا تدخل في الوصف المختص بالنساء كحائض وحائل وفارق وثيب ومرضع وعانس أما دخولها على الجامد المشترك معناه بينهما فسماعي كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وإنسان وفتى وفتاة الآن يقول أنه أصل وضع التاء في الإسلام لماذا وضع التاء في الإسلام؟ هذه التاء التي تدل على التأنيذ نريفة صائمة مسلمة مؤمنة إله لماذا وضعت هذه التاء؟ قال للفرق بين المذكر والمؤنث وهذا صحيح لأنه هي علامه التأنيس والمؤنث فرع عن المذكر فحتى يتبين المؤنث من المذكر وضعت هذه التاء فإذا هي لل... يعني للإشارة إلى الفارق بين المذكر والمؤنث بان هذا الاسم الذي لحقته هذه التاء هذا اسم مؤنث. قارئ قارئة تاء مربوطة قارئة في هذه الت... فرقاً قارئ عرفني هذا مؤنث. القارئة هي مؤنث بينما قارئ مذكر وكاتبة كاتب, كاتب. وهكذا. إذا هي التاء هذه للفرق بين المذكر والمؤنث. حتى تفرق الم... حتى تفرق المؤنث عن المذكر. لكن هو لاحظ قيده في ماذا؟ في الاوصاف المشتقه المشتركة بينهما ما معنى الاوصاف هنا الاوصاف هنا معنى المشتقات لذلك اردفها بكلمه مشتقه بين المشتقه يعني اسم الفاعل اسم المفعول بذكرتها قبل قارئ اسم فاعل قارئة دخلت التاء كتب اسم فاعل مذكر كاتب اسم فاعل آآ مؤنث آآ ظريف صفة مشبهة ظريفه صفة مشبهة لكن دخلت عليه التاء بخيل وهكذا إذا نلاحظ بأن هذه التاء للفارق بين المذكر والمؤنث خاصة فيما يتعلق بالوصف المشتق الصفه المشتركه بينهما لذلك طالما الصفه المشتركه بينهما فإذا الصفة خاصة بالنساء ما في حاجة تدخل التاء يعني هي التاء هذه لتمييز المؤنث على المذكر في الصفات المشتركة بينهما لكن إذا صفة خاصة في الإناث فلا حاجة لأن تذكر التاء لاحظوا دقة اللغة العربية لاحظوا يعني دقة اللغة العربية وعبقريت اللغة العربية والاقتصاد فيها يعني حائض هذا حائض من خصائص المرأة من خصائص المؤنث فلماذا تضع التاء حذفت التاء لانه لا يوجد لدينا مذكر اصلا لاحظتم اذا فلا تدخل في الوصف المختص بالنساء لاحظتم شوف التفكير المنطقي هي فارق بين المذكر والمؤنث في الاوصاف فإذا كان الوصف خاصا بالمؤنث اذا انتفت الحاجه إلى هذه التاء انتفت الحاجه إلى هذه التاء مثل حائض خائل لاحظتم فارق فارق الم... ال... ال... ال... المرأة المبغضة لزوجها فالك المرأة المبغضة لزوجها سيب رأة سيب مرضع عانس طبعا في كلمة مرضع يعني أنا لدينا مرضعه يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت ميزوا بين مرضع ومرضعة قالوا مرضع يعني من اتصفت بالإرضاء امرأة لديها قدع على الإرضاء لكن ليست بفعل الارضاعح حاليا ليست بفعل الارضاعح حاليا عندما تكون مرضعة التاء المربوطة إذا هي الآن تقوم بفعل الارضاع مرضعة اسم فاعل لكن اسم فاعل تقوم بفعل الارضاع مرضعة أما عندما تكون مرضع فهي يعني من صفاتها أن تكون مرضعة إذا احتاج الأمر فيها القدرة على الارضاع فيها القدرة وهذا خاص في النساء لذلك قالوا مرضع. لكن اذا قلت مرضعه قصدوا بانها في في قلت عنها مرضع انها متلبسه بعمليه الارضاعه متلبسه بعملية عمليه نعم عانس آآ طامس المرأة طامس مطفل المرأة ذات الاطفال طبعا عانس هناك من قال انها ممكن تستغنى على على على الرجال سأ الشيخ على بعض يعني في هذا الخصوص. إذا لاحظ هنا ملاحظة مهمة: النصيف إذا كانت خاصة في النساء انتفت الحاجة إلى وجود تاء التأنيث التي تفرق بين المؤنث والمذكر. وهذا يعني من الخصائص الدقيقة والذكية والعبقريه للغة العربية. ثم يقول أما دخوله على الجامد المشترك هلأ هناك الآن تحدث عن المشتقات الآن يدخلنا في الجامد فإذا عنا جامد مشترك المشترك معناه بينهما يعني المعنى مشترك رجل ورجلة رجل ورجلة إذا رت يعني رجل اسم جامد اسم جامد فأدخلت التاء هنا قال هذا سماعي لا يقاس عليه قال هذا سماعي لا يقاس عليه كرجل ورجل وإنسان وإنسانة وفتا وفتاه تقول غلام وغلامة تقول غلام وغلامة امرء وامرأة امرء وامرأة تقول شيخ وشيخة شيخ وشيخة تبهنا إذن حتى شيخ يمكن أن تدخل في المشتق لأن الشيخ تأتي بمعنى تأتي اسم فاعل شيخ تأتي اسم فاعل على غير القياس تأتي على اسم الاسم فاعل فتدخل في الأوصاف تدخل في الأوصاف كونها غير, يعني كونها غير مختصة بالنساء فتقول شيخ وشيخة تقول شيخ شيخه ثم بعد ذلك قال ويستثنى من دخولها الآن في الوصف المشترك استثنى خمسة ألفاظ أعطانا أوزانها لا تدخل فيها التاء لا تدخل فيها التاء تفضل يا استاذ خالد بارك الله فيك قال ويستثنى من دخولها في الوصف المشترك خمسة ألفاظ فلا تدخل فيها أحدها فعول بمعنى فاعل كرجل صبور وامرأة صبور ومنه وما كانت أمك بغية أصله بغوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وسب وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وقلبت الضمة كسرة وما قيل من أنه لو كان على زنة فعول لقيل بغوة كنهو مردود بأن نهو شاذ في رجل نهو عن المنكر وأما قوله ممرأة ملولة فالتاء فيه للمبالغة إذ يقال أيضا رجل ملولة وأما عدوة فشاذ وسوغة وسوّغه الحمل على صديقه إذا كان فعوله قال فعوله معنى مفعول الآن قال بأن هذه التاء هذه التاء التأنيف لا تدخل على بعض الأوصاف المشتركة يعني أوصاف مشتركة بين المذكر والمؤنث. لكن لدينا بعض الأوزان في حالات معينة لا تدخل هذه التاء لذلك قال فعول قيدها بمعنى فاعل إذا اتت كلمه على وزن فعول والمقصود هو بمعنى فاعل مقصود اسم فاعل مقصود اسم الفاعل وليس المقصود اسم المفعول, وليس المقصود اسم المفعول فلا تدخل تاء فيه مثل قل رجل صبور وامراه صبور ما قال امراه صبوره قال امراه صبور هذه صفة الذي كذلك لكن اسم مقصود بصبور هنا المقصود صابر صبور فاعول ممكن تكون صيغة مبالغه من اسم صيغ مبالغه اسم الفاعل لكن هي قائمه على اسم الفاعل وليست اسم مفعول وليست اسم مفعول لا تدل على اسم المفعول انما تدل على اسم الفاعل سواء يعني وجهنا توجيه بان معنى صابر او انه كثير الصبر ففيها معنى المبالغه صيغه مبالغه اسم الفاعل فنقول رجل صبور و صبور لذلك يقولون اذا كان الصفة على وزن فعول والوق بها الاسم الفاعل فلا تضاف او لا تلحقه التأنيث هذا الوصف لذلك ومنه قال وما كانت أمتي بغية الآن بغية قال أصله لاحظم شأن وصلناه البغية لأن هي مفعول بما عفوا فعول بغية فاعول بغى بغو بغيه فعول كيف وصلنا الى ذلك قال اصل اصله بغوية بغوية بغويه بغو احطه في لدينا واو ولدينا يا والان الواو سبقت اليا احداهما سبقت اليا وهي ساكنه وهي ساكنه فالواو هذه التي سبقت اليا وهي ساكنه قلبت يا اصبح لدينا اصبح لدينا يا ان فأضغمت الياء في الياء فالواو هذه أصبحت ياء ثم قلبت ياء و الياء في الياء فأصبحت بغياء طيب بغية كان عندنا ضمة على على على الغين كان عندنا ضم لمناسبtte هذه الواو عيدا أصبحت ياء أيضا قلبنا الضمة كسرة لتتناسب مع الياء لتتناسب مع الياء فأصبحت بغياء فبغي اذا وزنها تعول بغي بغي تعول لأن أصله أصله الكلمة كما قال الشيخ بغوي تعول بغوي تعول ولكن فيها حركة صرفية خصلت في عملية القلب الواو ياء وإضغام الياء بالياء ثم قلب الضمة كسرت تتناسب مع الياء فأصبحت الكلمة بغية مثل كلمة عجوز تعول نقول رجل عجوز وامرأة عجوز يعني عاجز طيب نقول رجل شكور وامرأة شكور ايضا شكور بمعنى شاكر لأنه مقصود اسم الفاعل ولو ان قصد بها صيغه المبالغة كفور رجل كفور وامرأة كفور ولا بالله الله إذن وزن فعول لاحظوا وزن فعول إذا أريد به الدلالة على اسم الفاعل يستوي المذكر والمؤنث يعني لا تلحق تاء التأنيف هذا الوزن مع المؤنث ثم يقول وما قيل من أنه لو كان على زينة فعول الآن يرد على بعض المناقشات التي يعني يراحظه يذكرنا بطريقة ابن هشام يرد على بعض المناقشات ان هناك من قال بأنه لو كان على وزن فعول بغي لو كان على وزن فعول بغو كنهو قال هذا مردود لماذا قال ان هو شاذ هذا شاذ في رجل في رجل نهو عن المنكر يعني ناهن عن المنكر ناهن عن المنكر قال هذا شاذ هذا شاذ ثم اعطانا عندما نقول امراه ملول ونقول ملوله يقول انه هذه التاء ليست للتانيث هلا ملول فعول ملول فعول وتدل على اسم الفاعل على من وقع منه الفاعل طيب الآن نقول رجل ملول وامرأة ملول طيب إذا قلنا امرأة ملولة قال التالي التالي التالي هذه تاء ليست هذه تاء للمبالغة هذه تاء الم كذاك تكون رجل ملولة تقول رجل ملولة في للمذكر فتبين بأن هذه تاء ليست للتانيث إنما هي للمبالغة المبالغة في المعنى يعني هي صيغه مبالغة وهذا تاكيد للمبالغه اصلا هذه ت لتأكيد لتاكيد المبالغه لتاكيد مبالغه اذا كنا إنه هذه صيغه مبالغه فدخلت التاء على مبالغة، مبالغه فهي لتاكيد المبالغه اذا قلنا هي بمعنى اسم الفاعل فالتاء تكون للمبالغه فالتاء تكون للمبالغه ثم اعطانا كلمه اخرى هي وهي عدوه قال هذا شاذ هذا ع شاذ وس... الحمل على صديقه عمله على صديقه قالوا عدو وعدو عدو وعدو شبهوه بصديق وصديقه بصديق وصديقه فاجريا يعني مجرد ضد اجريا يقولون مجرد ضد اجريا طالما نحن قال حمله على صديقه يعني اجريا مجرد ضد يعني ضد صديق عدو فأجغي مجرى الضد نعم لاحظ يعني أتانا في مفعول أيضا الخمولة والركوبة والحلوبة يعني كثيرة تلك الكلمات التي وردت في صيغة آه آه يعني نقول رجل نصوح ومرأة نصوح رجل نصوح ومرأة نصوح صبور وشكور وغفور وغدور وغفور وغدور وكفور وكنود ونصوح وتوب الى الله توبه نصوحه نصوح هل كذلك نعم طيب الان ننتقل الى فكره اخرى اذا كان لدينا الفعول اذا كان فعول بمعنى مفعول يعني بمعنى اسم المفعول ولم تكون بمعنى اسم الفاعل تفضل يا سيد خالد قال ثانية فعيل بمعنى مفعول انتبع موصوفه كرجل جريح وامرأة جريح فإن كان بمعنى فاعل أو لم أو لم يتبع موصوفه لحقته كامرأة الرحيمة ورأيت قتيلة لا نحن لدينا وشوى إذا كان فعول بمعنى مفعول قرأنا هذه وإذا كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء نحن ميز الآن نحن فعول اشترط حتى لا تلحق التاء هذا الوزن أن يكون بمعنى اسم الفاعل بمعنى فاعل ثم أعطانا الآن المقابل إلى ذلك متى يصح أن ندخل التاء على فعول قال إذا كان بمعنى اسم المفعول فتدخله التاء نقول جمال ركوب وناقة ركوبة جمال ركوب وناقة ركوبة نقول يعني خمول وخمولة وخلوب وخلوبة إلى أخله ولكنه جمل ركوب وناقة ركوبة إذا في النسبة لوزن فعول إذا دل على اسم فاعل على فاعل أو صغة مبالغة اسم الفاعل فعول فلا تدخل التاء على المؤنث يستوي المذكر والمؤنث في الصيغة في أصي رجل شكور وامرأة شكور، نعم صبور رجل صبور وامرأة صبور، رجل غفور وامرأة غفور. يحطو بمعنى غافر وبمعنى صابر وبمعنى شاكر وبمعنى كافر. ترى هنا؟ طب. أما إذا كانت بمعنى اسم المفعول، فعول بمعنى اسم المفعول، فتدخله التاء، تدخله التاء. إذا قال ناقة ركوبة وجمال ركوب فعول ركوبة فعولة صارت دخلت عليه لأن انتهى من وزن فعول دخل بعد ذلك في الوزن الثاني الذي لا تدخله التاء لكن أيضا بشرط وهو وزن فعيل ما الشرط هنا؟ بعكس الشرط السابق هنا إذا كان بمعنى مفعول وكان تابعا لموصوفه تأخذوا فعيل بمعنى مفعول ان تبع موصوفه لذلك لاحظوا الامثله قال كرجل جريح ما قال جريح قال كرجل جريح اتانا بالموصوف والصفه هلا جريح فعيل ما معنى جريح هنا معناها مجروح ففعيل هنا بمعنى مفعول ومر معنا نحن في, يعني في قطر الندى ومر معنا في شرحنا لمغني اللبيب بأن وزن فعيل قد يأتي اسم بمعنى اسم الفاعل وقد يأتي اسم مفعول وقد يأتي صفة مشبهة وقد يأتي صفة مبالغة فهذا الوزن يعني حمال عدة أنواع من المشتقات يمكن أن يحتمل عدة أنواع من المشتقات والسياق هو الذي يعني يكشف عن المقصود به أو المشتق الذي يراد به في, في السياق إذا كان رجل جريح امرأة جريح رجل قتيل وامرأة قتيل رجل أسير وامرأة أسير تبعتهم لأن هو بمعنى مأسورة وبمعنى مأسور فإن كان بمعنى فاعل عكس التر فإن كان بمعنى فاعل أو لم يتبع موصوفه لا ما في يدل على يعني قلت امرأة جريح معروف إن هو جريح هي امرأة لكن إذا قلت شهدت جريحا طيب جريحة المذكر ولا مؤنث لحظتم؟ جريحه إذا قصدت المراه لذلك اشترط أن يكون الموصوف مذكورة لذلك ماذا قال؟ فإن كان بمعنى فاعل أو لم يتبع موصوفه لحقته يعني التاء تلحق هذا الوزن فتقول كامرأة رخيمة ورأيت قتيلة رح لا رحيمة على وز رحيمة فاعيل فاعيلة لكن بمعنى راحمة بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم الفاعل وليست مع اسم المفعول ورأيت قتيلة لأخذ ما في موصوف هلا قتيلة بمعنى مقتولة نعم لكن لا يوجد موصوف لا يوجد موصوف إذا لاحظوا الوزن فعول وفاعيل كلاهما يمكن أن يكونا بصيغة واحدة مع المذكر والمؤنث، لكن كل كل وسن شرط. فعول إذا كان بمعنى اسم الفاعل فلا تدخل التاء عليه. إذا كان بمعنى اسم المفعول تدخل التاء عليه. بالمؤنث. فعيل بالعكس، فعيل بالعكس إذا كان بمعنى اسم المفعول لا تدخل التاء جريح. بشرط بفعيل بشرط. ان يكون الموصوف مذكورا اما فاعل اذا كان بمعنى فاعل فتدخله التاء اذا كان بمعنى فاعل فاعل اذا كان بمعنى مفعول يعني بمعنى اسم المفعول ولم يذكر الموصوف فتذكر التاء ايضا او تلحق التاء ايضا هذه الصفه او هذا الوزن نعم الان الوزن هو مفعل مفعل تفضل قال ثالثها مفعال كمهذار وشذ ميقانه يعني مفعال الآن أيضا لا تدخله يقول مفعال أخذهم مهذار معطار رجل وامراه وامرأة شو ما في شروط ما لا لم يشترط الآن لا في قيود في فعول وفعيل لدينا قيد بل, بل, بل إنه في فعيل لدينا قيدان إذن مفعال بدون قيد الوصف ما دام هو على وزن مفعال فيستوي فيه المذكر والمؤنث في الله يعني لا تدقل التاء على المؤنث امرأة معطاء ورجل معطاء وهذا كثير من اسمها الأخطاء فيه يقولوا معطاء أرض معطاء نقول أرض معطاء رجل معطاء امرأة معطاء معلم معطاء معلمة معطاء يستوي فيه المذكر والمؤنث. تقول معطار نبطر معطار رجل معطار ومرأة معطار مكثار رجل مكثار ومرأة مكثار مذكار رجل مذكار ومرأة مذكار مبسام كثير التبسم مبسام افعال منحار أيضا رجل منحار ومرأة منحار قالوا أيضا مثقال يعني رجل مثقال ايضا أيضا قالوا مثقال وقالوا متفال مثقال قد تدخل في مسألة ثانية لكن قالوا متفال أيضا ايضا على وزن, على وزن مفعال وقالوا ايضا مجبال رجل مجبال وامرأة مجبال يعني السمين مثل الجبل السمين نعم وهكذا هناك كلمات كثيره وردت على هذا الوزن الوزن الرابع ايضا الذي لا تدخله التاء تفضل تاء التانيث قال الرابع هو مفعيل كمعطير وشذ مسكينة وقد سمع حذفها على القياس نعم مفعيل معطير مكثير مسكين منطيق قالوا شذ يقول مسكين هذا شاذ والأصل يقول امرأة مسكين ورجل مسكين سوف قال مسكينة شذ مسكينة وقد سمع حذفها على القياس القياس لا تذكرتها لا تلخلتها مفعل. أقول من منشير محضير اللي هو على وزن مفعل نعم الخامس مفعل كمغشم مفعل أيضا وزن مفعل مفعل, مفعل مغشم مرجم مدعس مقول مغشم مهزر مهزر يعني كثيرة أيضا تلك الكلمات التي تريد على مثال لكن هو اختصر وعطانا يعني مثالا ونقيسه عليه إذا هذه لحظ الأوزان الخمسة لا تلحق تاء التأنيف لا تلحق تاء لا في المذكر ولا في المذكر في المذكر طبيعي لا تدخل ولا تدخل في المؤنث إذا يستوي فيها المذكر والمؤنث لكن في, أكرر في فعول يشترط أن تكون فعول بمعنى اسم الفاعل فإن كانت بمعنى اسم المفعول فتدخلها تلحق التاء تكون فعولة فعيل يشترط شرطان الشرط الأول أن تكون بمعنى اسم المفعول فعيل قتيل جريح بمعنى اسم المفعول والشرط الثاني أن يكون الموصوف مذكورا فإذا اختلأ أحد الشرطين لحقت هذه الصيغه التاء تقول رأيت قتيلة رأيت جريحة نحن أو امرأة رحيمة بمعنى راحمة بمعنى راقية أما الأوزان مفعال ومفعيل ومفعال فهذه دون قيد أو شرط لا تدخلها لا يدخل مؤنثها التاء إلا شذوذا مثل مسكينة قال هذا شاذ الآن السؤال لماذا تزاد يعني لماذا تزاد التاء تأني هذه يعني هل فقه قال أن هذه التاء في الأساس هي تزاد للفرق بين المذكر والمؤنت والأصل هو المذكر فكانت الزيادة في الفرع كانت الزيادة في لكن أيضا هل تزايد أيضا في الأغراض أخرى تفضل يا خالد قال وقد تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه كلبن ولبن وتمر وتمر ونمل ونملة فلا دليل في الآية الكريمة على تأنيث النملة إذن اولا عن تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى اسم الجنس الجمعي الفارق بينه بين المفرد والجمع ما هو هذه التاء هذه لتمييز الواحد من جنسه عندما تقول لبن او, أو, أو لبن وليست لبن لبن اسم جمع افرادي لبن لبن ولبنه مثل بقر وبقره شجر وشجره تمر وتمره نمل ونمله ما الفرق بين الجمع وبين المفرد هذه تاء فهذه التاء جعلت الكلمة مفرد معنى المفرد نملة نملة واحدة نمل جمع شجر مفرده شجرة هذه التاء جعلت الكلمة مفردة إذا هنا الزهمون التاء زيدت هذه التاء صحيح تأنيث لكن هذه إلى غير فصلت أو ميزت المفرد من الجمع فهذا ما يسمى باسم الجنس الجمعي نحن عن اسم جمع مثل نساء مثل قوم مثل رهط لا مفرد له من لفظه هذا اسم جمع لا مفرد له من لفظه لدينا اسم جنس إفرادي وجمعي يعني لبن ما هذا اسم جنس إفرادي اسم جنس جمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفردي بالتأ لذلك قال هنا لتمييز الواحد من جنسه إذن اسم جنس جمعي أخطم كلب ولبنة وتمر وتمره ونمل ونملة وبقر وبقرة وشجر وشجرة ونخل ونخلة ونخل ونخلة. ثم قال بعد ذلك ماذا قال فلا دليل في الآية الكريمة على تانيث النملة يعني من قال بان النملة هنا <تصفيق> النملة بأنه هي مؤنفة قال هذا ليس دليل بأنه هي مؤنفة لا يستدل بها بأن كلمة نملة هنا المقصود بالمؤنف لأن هذه التاء للتمييز بين المفرد والجمع للتمييز بين المفرد والجنس تمييز الواحد من جنسه كلها النمل ادخلوا مساكنكم في صورة النمل فقال من هناك من ذهب بأنه نملة هنا هذه التاء تدل على ان هذه المقصود فيه نملة مؤنثة. قال لا ليس في دليل على ذلك. لأن هذه التاء لتمييز بين المفرد والجنس أو الجمع الجنس اسم الجنس الجمعي. هذا هو ال ما يقصده. طيب. هذا إذا تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه. فماذا هذا اسم الجنس الجمعي الذي يميز بينه وبين مفرده بهذه التاء؟ إذا التاء في هذا المفرد في هذا المفرد هي ليست للتانيث إنما هي لتمييز المفرد من الجمع من الجنس. طب قال ثم وقال ولعكسه اثنين وليعكسه يعني قيل في كم إن وكم أه قالوا بأنه الكم أه هي الجمع والكم المفرد فالتاء دخلت على الجمع. على ما يذكر شيء وقيل العكس قيل بأنه كم مفرد على القاعدة الأولى و كم أمفرد وكم الجمع وقيل العكس لذلك واتى به ماذا؟ قال ولعكسه يعني ايش مالت لعكسه؟ في كم أم وكم أ. يعني كم جمع وكم مفرد فالتاء هنا دخلت على الجمع للتمييز بين الجمع وبين المفرد وقيل هناك راي اخر العكس يعني بمعنى ان كم المفرد على مثل تمر وتمر وشجر وشجر ونمل ونمله وكم هو الجمع هذا راي اخر في موضوع كم وكم أ. هناك تعليق طيب يعني اورده الذي اعتنى بهذه النسخه التي بين يديه قال كم أم للواحد في احد القولين دخل قال كم أٌ للواحد في أحد القولين، فإذا أرادوا الجمع قالوا كم ا بالتاء، فالتاء هنا دخلت على الجمع، ما دخلت على المفرد، وهو الذي حكاه أبو زيد عن منتجع ومنتجيئن ورئب ابن العجاج، والقول الآخر مقيده كما ذكرت أنا قولي، والقول الآخر مقيده، يعني هناك بأن كم هي الجمع وكما هي المفرد والقول الآخر نقيده وهو يروى عن أبي خيرة الاعرابي قال الكمأة للواحد والكم للجمع انظر امال ابن الشجري هذا ما ذكره الدكتور محمد عبد الله قاسم الذي اعتنى بهذه النسخة التي بين يديه طيب إذن هنا في خلاف في موضوع كم وكم المهم أن هذه التاء هي للفرق بين أتى للفرق بين الجمع والمفرد في اسم الجنس الجمعي. طيب التاء أيضا ماذا قال والثالث والرابع طفلا خالد غرض الثالث والرابع؟ قال وللملبالعة كراوية ولزيادتها كعلامة. نعم. تاء هذه قد تأتي للمبالغة يعني يقول رجل راوية. رجل راوية فهل هذه التاء تالتانه؟ ليست التاني هذه التاء هي للمبالغة للمبالغة راوية اسم فاعل فدخلت التاء على اسم الفاعل للمبالغة دخلت التاء للمبالغة سواء يعني في المدح او في الزم في المدح أو في الزم يعني المبالغة الآن هنا راوية في المدح لكن قالوا رجل فقاقه فقاقه يعني أحمق فهذا في الزم أتت التاء في الزم للمبالغة في الزم طيب هذه للمبالغه ثم قال ولزيادتها يعني للزيادة في المبالغة متى تكون للزيادة في المبالغة إذا كانت الصيغة في الأساس صيغة مبالغة لا علامة طيب اذا قلت علام فعال فعال صيغه مبالغه ودخلت التاء فهذه تاء للزياده في المبالغة اذا التاء هذه إذا دخلت على صيغه المبالغة فهي ليس للمبالغه إنما هي للزياده في المبالغه للزياده في المبالغه او يقولون لتأكيد المبالغة حطهم تعلام فهامه نستاب مثلا مقرابة مطرابة إلى اخره يعني هناك كلمات كثيرة تأتي بهذا الشيء تكون علامة ونسبه. كل هذه طالما ما دام دخلت التاء على صيغة مبالغة فتفيد الزيادة في المبالغة تريد الزيادة في المبالغة نعم مثل لكنا لحانا ونسابة ومطرابة و فهماء وإلى آخره. الفائدة الخامسة من فوائد زيادة في التيات قال ولتعويض فاء الكلمة كعدة أو عين أو عينها كإقامة أو لامها كسنة أو مدة كتزكية. نعم لأن تعويض فاء الكلمة هل عدة إيش وصلة هي هل من وعدة هي. ما هي من وعده فالواو هنا غير موجودة عوضها بالتاء عدا أصلها المفروض وعده يعني اصلها من وعدة زنا اصلها من وزنا أصلها من وزنة كفاء الكلمة غير موجودة عوض عن فاء الكلمة المحذوفة بهذه التاء فقالوا هذه التاء عوض هذه التاء عوض عن الحرف أو عن فاء الكلمة المحذوفة عن فاء الكلمة صله من وصله على سكالك المثال وزن يعني زنا وصله وعده هذه اصلها وزن ووصل ووعد هذا اذا كانت فاء الكلمه او عين الكلمه هلا اقامه اقامه اقوام مفروض فما وردت الواو افعال العلم اين عين العين غير موجوده قال إقامة. قال فهذه التاء عوض عن عين الكلمة المحروفة أو عوض عن, عن عن لام الكلمة عن لام الكلمة كسنة قالوا هي اصلها سنه أو سنها في خلاف في موضوع السنة. طيب. أو عوض عن مده تزكية تأخذ تزكية تزكيه يعني هي من زك هلا زك فعل نقول تفعيل تذكيه ففي عدي هنا مد فالمد هنا حذف المد وعوض عنه بهذه التاء في هذه التاء نعم مثل نما ماذا تقول تنميه هذه التاء ايضا سمى تسميه ايضا هذه التاء عوض عن الماده التي حذفت التي حذفت ثم قال السادس تفضل قال ولتعريب العجمي نحو كيلجة في كيلج اسمه لمكيال اسمه لمكيال. كيلجة في كيلج اسم لمكيال اسم لمكيال هيا كيلج في كيلج اسم لمكيال يعني هو كيلج دخل التاء كان يعربها يعني هي غير ليست غربيه الكلمة ليست عربية فدخلت تاء هذه دخل تاء هذه ليعرب هذه الكلمة يعرب هذه الكلمة وهو كيل اسم لمكيال اسم لمكيال نعم فدخلت هذه التاء فقط ال... والجمع كيالجة نقول في الجمع كيالجة نعم وبعد ذلك تزاد في الجمع أيضا تفضل قال وتزاد في الجمع عوضا عن ياء النسب في مفرده كأشعاثة وأزرق وأزارقة نعم الأشعاثة وأزارقة الآن هذا الآن دليل على الجمع لكن هذا فيه نسب فبدلا من ياء النسب يعني تقول أزرقي وشعري ومهلبي ومنذري وقرمطي قالوا مهالبة ومنافرة وقرامطة وأشاعثة وأشاعرة وأزارقة إذن هذه زائدة عوضا عن ياء النسب في مفرد عندما أقول أشاعثة أو أشاعرة أو أزارقة أزرقي أشعري. الان الآن في المفرد وانتقل للجماع ما لم اذكر الياء إنما وضعت التاء هذه عوض عن عن تلك الياء التي هي النسم نعم. مثل مهالبة ومناذره وقرامطة وشاعفة وأزارية وما إلى ذلك نعم. الثامن ولمجرد تكثير البنيه ولمجرد تكفير البنيه كقرية وغرفة إذن هذه التاء هذه للتكثير للتكثير حتى قالوا كلمة مدينة التاء أيضا للتكثير قالوا بلدة قالوا التاء هنا زائدة للتكثير قالوا سقايا قالوا التاء زائدة للتكثير نعم تفضل قال أولي للحاق بمفرد كصيارفة للإلحاق بكراهيه هذا الالحق هذا الالحق بالمفرد سيارف فالحكوها بكراهيه لصارف جمع كراهيه ده مفرد معنى هذا فالحقوا سيارف ب وقالوا هذه التاء ملحقه يعني الجمع هنا ملحق بالمفرد اللي هو كراهيه وقيل بان دخلت التاء في سيارف تغليبا لمعنى الجماعه يعني راي اخر لانه هذه التاء افادت التغليب معنى الج... الجمع معنى معنى الجماعه نعم آه... الان انتهى الان من ال... العلامه الاولى من علامات الاسم وهي التاء وهي الاظهر من بين هذه العلامات اللي هي التاء والياء المقصوره والالف الممدوده لكن نريد أن نلاحظ ملاحظه التاء وان قالنا في البدايه انه التاء ال... ال... العلامات التانيث التاء لماذا اتت هنا للتفريق بين المذكر والمؤنث وذكر علامه المؤنث لان الاصل لان الاصل هو المذكر فلم يحتاج لعلامه إننا احتاج الفرع الى العلامه وهي التاء وهي التاء لكن عندما قال وقد تزاد التاء اذن تزاد التاء لغير الفرق بين المذكر والمؤنث وقد تزاد التاء لغير الفرق بين المذكر والمؤنث فتزاد لتمييز الواحد من جنسه لتمييز الجمع من المفرد في الجنس والمبالغة والزيادة في المبالغة ولتعويض فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة ولتعريب العجم هذه كلها اذا زاد تخرج تخرجوا عن الوظيفة الأولى للتاء التي يتاء التانيث لاحظتم اذا هذه يجب جاءنا تنبي عندما أقول علامة التاء زائدة لتوكيد المبالغة أو زائدة أو للزيادة في المبالغة إذا هي ليست تأنيث لا يقصد فيها تأنيث الكلمة لا يقصد فيها تأنيث الكلمة عندما أقول بأن التاء في تمرة هذه بالتمييز المفرد من الجمع في اسم الجنس الجمعي إذا هذه التاء لا يقصد بها تأنيث الكلمة لاحظتم وركز على هذه الفكرة التاء التانية في الأصل أن تفرق بين المذكر والمؤنث تدخل على المؤنث لتفرق بين المذكر والمؤنث لكن قد تزاد هذه التاء لغير ذلك قد تزاد لغير التفريق بين المؤنث والمذكر انتهى الآن من التاء وهي العلامة الأولى وهي العلامة الأظهر من علامات أو من علامتي التأنيث على ما ذهب إليه الشيخ انتقل الآن إلى العلامة الثانية وهو أخذ برأي البصريين إلى الألف والألف المقصورة أو الألف المنبودة. قال العلامة الثانية الألف وهي قسمان مفردة وهي المقصورة كحبلا وبشرة وغير مفردة وهي التي قبل وهي التي قبلها ألف فتقلب هي همزة كحمراء وعذراء. طيب داخل الآن في الأوزان قبل ما يدخل في الأوزان لدينا إذن الألف المقصورة والألف الممدودة قال الألف وهي قسمان مفردة مفردة يعني خرف واحد حبلة بشرة صغرى إلى اخره طيب كبرى بشرة إلى اخره هذه خرف واحد وغير مفردة يعني ما أتى من خرف ما هي ما الألف غير المفردة هي ألف الممدودة، لا هي التي قبلها ألف، يعني في عند همزة قبلها ألف، لكن قال هو ماذا؟ وهي التي قبلها ألف فتقلب هي همزة، يعني عندما قال حمراء هي حمراء في ألف ثانية، هذه الألف التي بعد الألف الأولى قلبة همزة، فأصبحت خمراء، يعني لو كتبنا نكتب حمراء ألف ألف، الألف الثانية هذه قلبة همزة. فاصبحت حمراء فلذلك يعني مد يعني الالف مدت ايضا فلذلك سموه هنا ال الالف الممدوده الالف الممدوده كحمراء وعذراء وشقراء الى اخره طيب الان دخل في الاوزان التي تاتي عليها الالف المفردة التي هي الالف المقصورة التي هي الالف المقصورة اذا لدينا الالف المقصورة الالف المفردة وعندنا الألف الممدودة ألف مركب من حرفين يعني هي ألف مد والهمزة بعدها مد لذلك قالت الألف الممدودة طيب الأوزان التي تأتي الألف المقصورة ما هي تفضل هذه سهلة نقرؤها على وجه السرى تفضل قال وللمقصورة أوزان منها فعل بضم ففتح نحو أربى للداهية وأدمى لموضع وكذا شعب قاله جرير أو قال جرير أعبداً حل في شعبة غريبة ألؤماً لا أبالك واغترابا نعم فعلها بضم في فتح بضم الفاء وفتح العين قال أوربا ما معنى أوربا؟ يعني الداهية وأودما اسم موضع وكذا شعبة واستشهد بقول, بقول جرير قال إن شعبا هذا اسم جبل بحما ضرية لبني كلاب وقيل جبال واسعة بخدمة ضرية للضباب منهم انظر معجم البلدان يعني موجود هذا الكلام في معجم البلدان ممكن العودة إليه لعرفة موقع شعب هي اسم موقع وعطانا شاهد على على ذلك طيب لدينا الوزن الثاني فعل أفضل. قال وفعل بضم فسكون كبهما لنبت وحبل صفة وبشرى مصدرا نعم فعلة بضم الفاء وسكون العين مثل عندك مهمة اسم نبات حبلة امرأة الحبلة صفة يعني تصف بها بشرة بشرة بشرة مصدر يعني اسم معنى رجعة هنثة شورة فعلة أيضا فعلة طولة فعلة والثالث وفعل تفضل قال وفعل بفتحات كبرد اسم لنهر قال حسام يسقون من ورد يسقون من ورد البريص عليهم بردا بردا يصفق بالرحيق السلسل نعم بردا وحيد, وحيد للحمار السريع في مشيه وبشك للناقة السريعة نعم اعطانا المثل يعني الوسن واعطانا المعنى المراد به ففعل بي لاحظوا الف فمفتوحه والعين مفتوحه ولا مفتوحه فعل وبرد اسم نهر تعلمون في دمشق مشهور نهر برده واستشهد بقول حسان رضي الله عنه لاحظوا حسان هنا صرفها قال حسان يشكلها بالتنوين وقل كما ذكرت سابقا ان كلمه حسان يجوز صرفها ويجوز عدم صرفها منعوها من الصرف نقول قال حسان وقال حسان إذا قلنا قال حسان فهي من الحسن فالنون أصلية ما فيها زياده الفنون نون من الحسن من خسنة أما إذا كانت من الحساسية من خسسة فتكون الألف والنون زائدتان فهذا علم فيه ألف والنون زائدتان مثل مروان أليس كذلك؟ سلمان هذا درسناه في المموع من الصرف فتكون مموعة من, من الصرف إذا خسال يمكن أن تصرف ويمكن أن تمنع من الصرف كاسم علم على أن اسم علم طيب ثم بعد ذلك على حيدا قلم وشرح أنه هو الحمار السريع في مشي وبشرة للنقطة هذه كلمات يعني قليلة التداول في زمننا هذا لكن هي موجودة في الكتب وقد تجدونها في كثير من الأشعار طيب الرابع تفضل قال وفعل بفتح فسكون كمرضى جمعا ونجوى مصدر وشبع صفة نعم فعل بفتح فسكون يعني الفاء مفتوخة والعين ساكنة مثل مرضى جمع مريض مرضى نجوى نجيت وربي نجوى هذا مصدر فعل وشبع أيضا صفة يوصف بها الإنسان سلمى علم سلمى و يعني على وزن فعله رضوى ايضا على وزن فعله صفه هي تقول كسلى امراه كسلى فعله نعم وفعال تفضل قال وفعال بالضم والتخفيف كخبارى لطائر وسكارى جمعا وعلادا صفه للشديد من الابن ومثلها سمانه اسم طائر سمانه اسم طائر. عنا على فعلة على فعل عندك أسرة على فعل على فعالة لديك إذن سمانة وسقارة وأولادها وحبارا إلى هذه يعني كلها يعني موجودة في المراجع تخفض. نعم. قال وفعل بضم ففتح العين المشددت كسمها للباطل ونبدا وبدرا لبدا فوق غلب تشديد العين وفتحها لبدا ثمها بُدَّر بُدَّر نعم وأيضا وفي عل بكسر ففتح فلام بكسر ففتح فلام مشدده كسبطرا لمشيه فيها تبختر او لمشيه فيها تبخطه نعم سي سبطره لاحظوا في عل في عل لمشيه فيها تذكر نعم وفعلا أيضا وفعلا بكسر فسكون نحو حجة جمع حجله جمع بفتحات اسم لطائر وضربة جمع ضربان بفتح فكسر اسم لدويبة منتنة الرائحه ولم يوجد في اللغة على ولم يوجد في اللغة جمع على هذا الوزن إلا هذان اللفظان وذكر مصدره إذا لديه حجلة طائر الحجل مشهورة معروفة هذا طائر مثل الخمام هذا حجلة جمع حجلة اسم طائر وضربة جمع ضربان وهو اسم دواي ايضا أيضا وقال عنه ذكرى فعل وحصر الشيخ حصر لقب قال بأنه هذا الوثن لم يرد سوى فقط حجلة وضربة وذكرى ذكرى مصدر وحجلة اسم طائر و غربة اسم دبيبة منتهية الراحة نعم. وهذا الوزن، وهذا الوزن إن لم يكن جمعا ولا مصدرا فإن لم ينون فألفه للتأنيث كقسمة ضي كقسمة نظيفة أي جائزة وإن نون فألفه للإلحاد نحو عزها لمن لا يلهو وإن نون عند بعض مل وإن عند بعض ولم ينون عند آخرين ففيه وجهان كذفرة لعظم خلف أذن البعير نعم يقول الوزن هذا فعل إن لم يكن, يكن جمعا ولا مصدر يعني يدل على جمع ولا قصد به اسم المعنى لم يقصد به المصدرية فإن لم ينون فألفه للتأنيس قسمة ضيزة يعني هذه ألف تأنيس ما الكلمة غير منونه اسم تنضيزة يعني جائرة وشرف أنها جائرة يعني فيها لدى المفسرين كلام كثير في هذه الكلمة واستخدامها الدقيق البليغ في موقعها في سورة النجم نعم فالو... وإن نون إذا نون هذا ال... ال... ال... ال... الوزن وما كان جمع ولا مصدر فتكون الألف للحاق لا تكون للتانيث لا تكون لي التانيث لانه عندما كان للتانيث فاجتمع الوصف مع التانيث هنا عندما قالوا ان الثالثه للحاق نحو عزها عزها, عزها اذن منون لمن لا يلهو يعني لمن لا يلعب وان نون عند بعض ولم ينون عند اخرين ففيه الوجه يعني الكلام فيه اتساع يجوز التنوين وعدم التنوين مع توجيه هذا الكلام مثل زفره وذفران زفره وذفران لعظم, لعظم خلف أذن البعير اسم عظم خلف اذن البعير اذا ليس هو جمعا وليس مصدرا نعم تفضل قال وفعل بكسرتين مشدد قال بكسرتين مشدد العين مشدد العين نحو هجيرة للهذيان وحسيثا مصدر حتى. نعم وخليفة مثلها مثل هجيرة وحسيثا وخليفة تاعي وهذا يعني قليل الورود تفضل. فعل بضمتين مشددة اللام كحذرة من الحذر وحذرة اسم لوعاء الطلح. وحذرة يقول حذرة من البذر أيضا حذرة نعم. وف قال وف عيلة بضم ففتح العين المش فف ففتح العين مشددة كلو غيزل لغزل وخل ليطى للاختلاف فوق عيلة فوق عيلة لاحظوا بتشديد العين وفتح فعيلة نعم على وفخ اللّيّة، ففضل الوفع. على بتشديد العين. على وف بضم ففتح العين المشددة كخبازة وشقارا لنبتين لنبتيلي لطائر. نعم، انتهى الآن من الأوزان الخاصة بالألف المقصورة. قال والمقصورة أوزان ذكر لنا 12 عشر وزنا. ثم انتقل الآن إلى أوزان الألف الممدودة. الألف الممدود الألف الممدود تعالون الممدود كل اسم في آخره همزة قبلها ألف زائدة الاسم الممدود ما هو كل اسم في آخره همزة قف. قبل هذه الألف ألف زائدة مثل صخرة وخمراء ورغبة وطرفاء إلهي تفضل قال وللممدودة أوزان منها فعلاء بفتح فسكون كصحراء اسما ورغباء مصدرا وطرفاء جمعا في المعنى وحمراء صفة لمؤنث أفعل وهي وهطلاء صفة لغيره كديمة كديمة, كديمة هطلاء إذن أعطينا الأوزان لحظة عم يعطينا الوزن عم يعطينا في حالة المفرد في حالة الجمع في حالة الصفة طبعتم إذن فعلاء بفتح التاء بفتح الفاء وسكون العين مثل صحراء اسم صخراء طبعا هذا اسم ممنوع من الصرف كما تعلمون جميعا لانه انتهى بألف التنيس الممدوده ممنوع من, من الصرف لأنه انتهى بألف التانيث الممدوده فاذا هنا اعطاك صحراء ورغباء هذا مصدر غبار رغبا ورغباء هذا مصدر طرفاء جمع لاحظوا في المعنى من حيث المعنى خمراء صفات أفعل أحمر خمراء يعني المذكر أفعل المؤنث منه فعلاء أحمر خمراء أصفر صفراء أشقر شقراء أبيض بيضاء وهكذا وقال بعد ذلك وهطلاء هطلاء صفة لي صفة لغيره كديمة هطلاء ومنقول هضباء جماء أيضا فعلاء حسناء مرأةون حسنا لاحظوا كلها المنتهي بألف التأنيث الممدودة هذا ممنوع من الصرف. المنتهي بألف التأنيث المقصورة ممنوع من الصرف. لذلك عندما نوقف عند الضيزة وقال غير منوال لأنهم منوع من الصرف على أنها ألف التأنيث الممدودة. اللي نوينات قال بأنه الألف هي للإلحق وليس ألف التأنيث المقصورة في كلمة الضيزة. الآن لدينا مثل زين هنا في فعلاء. لدينا صخراء لدينا قرفاء لدينا حمراء ومع يعني نفس الوزن حمراء شقراء صفراء هضباء جماء خثاء عجزاء آه، دحياء آه، كل هذه على وزن فعلاء على وزن فعلاء والالف التانيث الممدوده وهو منوع من الصرف نعم تفضل. قال وافعل بفتح وسكون مثلث العين مخفف اللام كأربعاء لليوم المعروف. نعم. أفعل لا بفتح وسكون. يعني الفتح الهمزة وسكون الفاء مثلث العين. يعني إيش مسل يعني أفعل لا أفعل لا يعني بالكلمة مسلفة أعطانا ثلاث أعطانا ثلاثة أوزان. أفعل لا أفعل لكن بقيه اللام غير غير مشدده بقيه اللام خفيفه مثل عطانا لاحظ تقول اربعه واربعه واربعه اذا جائز الاوزان ثلاثة اربعه واربعه واربعه اليوم اسم اليوم المعروف نعم الان الانبياء انبياء افعلاء أصدقاء أفعل لا وأصدقاء اللي بالمناسبة نوع من الصرف كلمة أصدقاء أيضا من نوع من الصرف قال وفعل لا بضمتين بينهما ساكن كقرفصاء لهيئة مخصوصه في القعود هذه فعل لا فعل لا يعني الفاء مضمومة واللام مضمومة وبينهما ساكن فعل لا قرفصاء قال وفاعلاء كتاسعاء وعاشراء للتاسع والعاشر من المحرم واضح هذه فاعلاء تاسعاء وعاشراء نعم وفاعلاء بكسر العين كقاصعاء ونافقاء لبابي جحر اليربوع نعم هذه الأوزان و... واضحة و... وفعلياء بكسرتين بينهما سكون مخفف الياء ككبرياء وفعلاء بفتح العين وتثليث الفاء كجف وفعل بفتح العين وتثليث الفاء بفتح كجنف بفتحات لموضع وسياراء بكسر ففتح لثوب خز مخطط ونفس بضم ففتح يعني هذه فعلاء بفتح العين ناخذه وتثليث الفاء يعني فعلاء وفعلاء وفعلاء لكن هو عطانا الآن قال جنفا قال بفتحات اسم موضوع ما الجنفا ولا قال جنفا قال, قال بفتحات خسرها اسم موضوع ثم عطانا كلمة ثانية سيارة يعني قتت كلمة على هذا بكسر الفاء وقد تأتي كلمة على بي بي بي بضم الفاء وقد تأتي بفتحها لذلك قال هنا وسيارة قال بكسر ففتح ونفسا بضم ففتح لاحظتم اذا عندما قال فعلاء هنا عن وتثليث الفاء ان في بعض الكلمات اتت على ال... بفتح الفاء وبعض الكلمات اتت بضمها وبعض الكلمات اتت بكسرها يعني عشرة عشراء ما نقول عشرة نقول عشراء تبعنا فقهاء علماء لا نقول فقهاء لا نقول نقول فقهاء بضم الفاء نعم علماء شهداء رسج نبلاء كلها بضم الفاء ضم فاعي الكلمه لكن هناك بعض الكلمات أيضا أتت بكسر الكلمة السيارة وأتت بفتح الفاء كما قال جنفاء لا تفضل قال وفن علاء ضمتين بينهما سكون كخنفساء فوساء الحيوان المعروف هذا خنفساء نعم مثل الحيوان المعروف فن علاء فن علاء تفضل وفعيلاء بفتح فكسر كقريثاء بالثاء المثلثه لنوع من التمر نعم ومفعولاء كمشيوخا جمع شيخ نعم ومذري ذلك يعني معلوجاه يقولون معلوجاه لجماعه العلوج والعلج هو الكافر من غير العرب يعني الكافر من من العجم مع يوراء جماعة الأعيار مئتنا جماعة الاتن وما إلى ذلك فهذه الأوزان أيضا يعني تكون في الأثان إن شاء الله تعالى لا الأوزان مشتركة بين المقصورة والمندودة بين ألف المقصورة والألف المندودة تفضل قال ومما تقدم علم أن هناك اوزانا مشتركة بينهما وهي فعل بفتح فسكون كسكر وصحراء وفعل بضم ففتح كأوربا وخنفاء وفعل بفتحات كجمزة لسرعة العدو وجنفاء لموضع وأفعل بفتح فسكون ففتح كأجفل للدعوة العامة واربعاء لليوم المعروف يعني هذه الاوزان اتى منها يعني يعني فعلى اتت الالف مقصوره فيها واتت ألف ممدوده هي صخره هي فعلاء لكن قصر الممدود بسمه ده صخره سكره فهمتم سكره صخره بتقول صخره تاتي على فعلة ايضا حنفى حنفاء تاتي حنفا عطل. هذا هو المقصود. إذن هذه الأوزان المشتركة. نكون بقل ذلك قد انتهينا من مبحث تقسيم الاسم من حيث التذكير والتانيث هناك بعض الملاحظات أبدو أن أيضا نتنبه إليها وهي أن التاء أحيانا هذه التاء التي تحدث عنها تزاد للفارق بين في اسم العدد. ألا ذلك؟ يعني الفرق بين المذكر والمؤنث في العدد ثلاثه رجال ثلاثه رجال دخلت على الان على العدد ودخلت على المعدود مذكر للفرق بين المعدود المذكر والمؤنث كما تعلمون بينما تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء يعني ثلاثه نساء لا تضع من ثلاثة ل9 كما يخالف اليس كذلك فالتاء هذه اذا تزاد في اسم العدد والمعدود مع المعدود المذكر مع المعدود المذكر احيانا التاء هذه تكون لازمه في صفه في صفه مشتركه بين المذكر والمؤنث اذا اقول يعني رجل ربع يعني معتدل القامه رجل رابعه معتدل القامه وهذا حتى مستخدم في العاميات رجل ربعة ونقول امرأة ربعة ونقول ربعة للمعتدل القامه من الرجال والنساء امرأة ربعة ورجل ربعة لاحظتم فالتاء هنا لازمة في هذه الصفة المشتركة بين الرجال والنساء احيانا التاء يعني تدخل في كلمة تخص المذكر. يقولون مثلا رجل بوهما في هنا رجل بوهما بوهما الشجاع الـ الـ الـ القوي رجل بوهما فذكرت على المذكر هي. دخلت إذا قد تلازم ما يخص المذكر قد تأتي في ما يخص المذكر هذه يعني حالات يجب الانتباه إليها قد تأتي في لفظ يخص المؤنث لفظ يخص المؤنث لكن المقصود هو تأكيد التأنيس. يعني نعجة، مثلا ناقة معروفة هي مؤنث. لكن التاء هذه، يعني الناقة الآن المذكورة جمل الجمل، والنعجة، الكبش، فالتاء هذه، التاء هذه هنا لتأكيد التأنيس. قالوا لتأكيد التأنيس. أيضا قالوا لتأكيد التأنيث اللاحق للجمع حجارة مثلا قالوا تاء هنا لتأكيد التأنيث لأن دخل ل فحولة خؤولة عمومة هذه تاء قالوا أيضاً لتأكيد التأنيث اللاحق للجمع لللاحق للجمع أحياناً تدخل للفرق بين الواحد والجمع هي أخذناها أنه تفرق في اسم الجنس الجمعي تدخل على المفرد لتميز المفرد من الجمع تمر وتمر وشجر وشجرة وبكر وبكر ونخل ونقل إلى كله لكن قد تزاد الفرق بين الواحد والجمع في غير أسماء الأجناس أيضا يعني مثلا جمال وجمالة جمال وجمالة هذا فرق بين الواحد والجمع وهذا ليس اسم جنس خمار وخمارة خيال وخيالة كوفي وكوفية حنفي وحنفية فقالوا ان هذه الفرق بين الواحد والجمع في غير أسماء الأجناس هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم